Ta-Tararararara Ta-Tarararara صارت قديمة السال فتعودنا رايد يروح بهجر ليهددنا ما توقف الدنيا على حد لاله لا من موت يعني لون ظل وحدنا صارت قديمة سبتك أولنا رايد رايد يروح بهجر ليهددنا ما توقف الدنيا على حد لا لا من موت يعني لون ظل وحدنا من عدنا لا بفراك رايد زعل خلي زعل تغيرنا كلش هسة تعلم منهم ننسى رايد يعيش ومرتاح لازم يعيش النفسة صارت قديمة سلبة عودنا رايد يروح بهجرة ليهددنا علمنا نخسر كل بشر يخسرنا مو مثل الاول كل شي تغيرنا اخر كلام نقول لكم هذا كالت جاي الان ما قررنا علمنا نخسر كل بشر يخسرنا مو مثل الاول كل شي اخر كلام نقوله لكم هذا ك التالي جاي ما قررنا ما نحكي لا منعذب راحتنا هي الواجب هذا الحق لكل الناس حاضر بلغ الغايب راحت ايام ال حمدا لله كل <سؤال> الخطوط الحمراء صارت